وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربه شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون